أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يس سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 فأو شينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن زرتهم أم لم تزرهم لا يؤمنون إن لما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَكَ رَبَّخَشِ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَوْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحِيهِ الْمَوْتَى وَنَكْفِرُهُمْ سُدُنا قَدَّمُوا وَأَسَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَأَوْدِيَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذ جاء أهل المرسلين إذ أرسلنا إليه نسنين فكذبوهما فعزنا بثالثٍ فقالوا إن شرم <تصفيق>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 كِرْتُمْ بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ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 و آية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من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 نَسْلَخُ مِنْهُمْ نَهَارًا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر غلى الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثلهما يركبون، وإن شَنُورِقهم فلا صريخَ لهم ولا هم يُقذون، إِلَّا رحمةً مِنّا ومتاعاً إلى حين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا قَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ين يظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصرون فلا يستطيعون تصيّة ولا إلى أهلهم يرجعون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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكؤون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 أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُّبِينٌ وَأَنِ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ تقيم ولقد أظلمكم جبال كثيرة أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمَ من التي كنتم تعذون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.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 طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون، وله نشاء لما سخناهم على مكانتهم فمستطاع مظيا. لا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر أَلَّا قُرآنُ النَّبِيِّ لِيُزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذن اتق قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يروا ان الانسان انا خلقناه من نطفه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 O da